ساجة رضي الله عن الضال وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله وجهت منها العيوم وذرفت منها العيوم فقل لنا يرسل الله كمنها موعدة اللهم وصييكم ان تتواضعوا لوجهي والسمع والطاعه وان تامروا عليكم فلان انه ما يحيي منكم اسير حياه كفنه ف عليكم السنه التي راشد النبي اه أَحْدُوهُ وَالْحَامِ وَالْوَارِثُ وَوَقِيكُمْ وَمَوْقِفَتَهُ فَثَنَّ مِنَّهُ إِلَى لَا بَقِيَّةَ فِي الْمَلَأِ وَوَوَوَوَوَأَجْمَعَ مُتَتَبِّعِي وَوَقَدْ أَحْسَنَ سُنَّةَ الصَّحِيحِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ونستغفر الله ونتوب اليه ونعوذ من شرور استنار ومن سيئات اعمالنا من يهدي فلا مضل ومن يضلل فلا هادي واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه مسلم تسليماً كثيراً أفضعه فهذا باب منع المرض بين يدي المصنف لما في ذلك من إثم وحيث قد اتخذ المصنف سطرة وجد مشرع وحيث وجد مشرع بعيدا من المصدق قال عذبنا يحيا ابن يحيا السميم ليس ابو زكريا قال قرأت على مالك والمراد بهذا العرب وهو ابو عبد مالك بن امام دان الهجرة من يخطر يأمل جواب فلا يراجع غيبة عند ايمان عند ايمان الثاني الان تقنع ايمان ايمان الثاني مش موجود ايمان عند عمر يأمل جواب عند خين محصر غير بالجواب فالا يراجع على فته والسائلين نواص تسائلون سدونا المواقص الا وكانوا الكسول الفان يا ادب وقار وهو المطاع وليس ذات ذات الضن احسنت اندخله حمد يا ولد اندخله سيد اريبا مرض لا يدري ليه هو سمره ضخره شفتك تفكر في وتقف دوطر الشيخ سعيد نفس دفتران دفتر. يا امل جوابا فلا يراجع هيبته والسائرون نوافس الالبان يا امل فلا يراجع هيبته والشائرون نوافس الالبان ادب المقالي وعز سلطان الفطا وهو المطاعم وليس ده سلطان كتب كتب يلا اقرأ ما كتب يلا اقرأ ما كتب عايز السمك بتاع الحمول ده من الحرص البيتان والبط المتعرض السيخ سامح جدي وانتظر المرد فرد الصدر ايوه يا شيخ كده الجواب هو قال يرضى لي بدل الا يراجع وهي بكر يرجع يبدل وعند السائلون نواكس الاطول كل شيء بالحمر الرخيص الحقيقه انت عارفه لا. بس ما يضيعش من الابيات كل شيء بيتدهول يطلع بيه والدنيا يلا هذا الوقار هذا ابو الوقت هاري عشفت ازاي انا كلامك محل اهو انت محطس البيتان عايزين بيتان دول يطلعوا يرن ورنين زي رنة محبورة ها؟ هذا الوقار وقام بشي شخص سامح بير فعده عايز لي عليك احنا عايزين انت اللي هتحق وقول انت اللي هتنسأل انت ها؟ انت مكملتش يلا بسم الله ولما قدنا عندي شريف نعم طيب انت سامع 2020 وانت حضرتك السيد بنرجع لك الشيخ هو راجعه عايزها وسالونا يورد قانون ادب الوقار وعزه وعز السلطان وعز السلطان ما هو طب. سلطان الفوق عند عبد الله ابو صاحب الحمد لله عايزك يورد على هذا الوضع هو هو هو هو المطاعم وليس لا سلطان غريب عن لا خنا بعصق الدره يامل جوابا وسترون واقف السلطان قد والقال يلا ربنا لا عايزينك تشمر بعد كده هنقول لك يلا سمع على طب مباشدين طلبين بسا جواب ثاني عيدة ثاني عشان انت تترك ذاك الوحيدة جواهر الاقدار ادب الوقار فتقطعان لا لعند بس واحده واحده اهم حاجه اسمع شفتي يكون معك دكتور اهم حاجه طب يقول لك لان الحاشيه دي ما بتس توعدش في التشاشي ده يا قبل جوابا نسقول مرات فلا يراجع حيبت ها والسائلون نوافس الارقام جواهر الوقار ادب الوقار رفع ويخاف وكذا وهو الله وبعدين بنضايش الكتابه يكون مع جنب واحد منين حاول حسابك عند طب اسمع لي كويس عندها صهره يجاب الجواب فليراجع هيبه والسائلون نواكس هيبه وهو وريت ده وريت ده ايوه يا جماعه بسم الله محمد يوسف الزيرون يا ابن جواد الفلاني يراجع عيبته ويسيرون نوافذنا القاني هذا هو صاحب الاسوان ايوه اسمك ايه احمد بدور اسمك يابا الجواب فلا يرجع عيدة والسائلون نواكس الأبطاني هدف الوقار سلطان التقى أحمد رمز بسم الله يابا الجواب فلا يرجع عيدة والسائلون نواكس الأبطان هدف الوقار وعيز سلطان التقى وهو المطاع ليس ذا سلطان شو الكتابة كم فعين؟ يا سيدي طول ما انت والله ما فيش حاجه ما فيش كده الان الامام مالك بيسالوه خد بالك خليك معايا بابا بص, بص في ده بص كده عشان اشوف معطى ايوه بص بص في اهو انا بصيت الناس بيسالوه فهمتني فلما على بعض الاسئله فبيجاوب شايل بعض الاسئله ممكن أن أنت تعرض عليه أربعين سوءات ما جوش على خمسة طب المقيم فيه يقول لك خلاص الله عالم لا قبل يأبى الجواب على هذه الأسئلة والسائلون عاملين إيبه مضين كيلي إنه لأي عاملين كيلي كأن على مصر الطائر خلاص يأبى الجواب فلا يراجع إيبه والسائلون لنواكس إيبه لنقان عاملين كيلي طيب هذا هو الوالد وعز سلطان هو محطاه لا سلطان سلطان علم ولم يكن اميرا ولا خليفه ولا يا اخوك لكن كان عنده خادم يقول له خادم اضرب فلان اضربه حتى لو ما حيتهمش يعني لو ضربه بس مفيش مشكله ليه الامام مالك كل هذا راي واجتهاد انت لما جاء واحد مبتدع يقول له كيف استوى الناس كلهم جالسين يستمعوا السؤال كيف استوى والله والله حديثة للسؤال فأطرق الإمام مالك وعلىه الرحضاء يبينه داعي نصبب عرب من نشيد السؤال ده السؤال العديد معنا أطرق منه ضرب من الأرض ثم قال إيه بسكوا إيه علوم الكيف مجيوم لماذا السؤال عنه إيه وقومي غبيف وقومي شلوك ده لموبا على سلطان الطب وهو المطاع وليس ده إيه موش, موش خليق مو السلطان وليس ده سلطان مو ولا خليق ها؟ طيب نرجع في الإسناد قالوا طلقت على من؟ معك نصها شاك سيد؟ تابع الإسناد؟ على مالك وضحت طيب مالك ابن من؟ ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهزرة قالوا بياما جوابا فلا يواجع ايه ايبادة السائلون ايبادة سواكس الأبطار أدب الوطار عز سلطان القفى أو المطاعة وليس فاسلطان عن زيد بن اسلام وهو العدم مولى عمر وهو أبو عبد الله أو أبو السام عالم وكان يرسل عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد ابن أبي سعيد ابن عبد الرحمن خيقة عن أبي سعيد وهو سعد الممالك ابن السلام الخضر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عليهم يصلي فلا يدع مهد أحدا يمر بين يديه مدام قد اتخذ سطرة والسطرة سبق معنا أنها كمؤخرة الرحلة قدر الذراع او جون الذراع وتكون شخص اذا لا يدا احدنا ولو كنت صغير لا موت معنى وليطرقه يعني يدفعه ما استطاعه يعني بيجهد طالما هو في حدود السفره من قدمك الى السفره يا حدود السفره طب هو بعيد ما تمشيش بقى وراه بعيد من الصوت وبعيد عن حد صوته تروح تسقط الدور تقرده وترفعه في موقفه وانت واقف لا تمشي ولا تفحرك اروح له يا جون قال وليا ضاع ما استطاع يدره بينه يسيبه وسكينه ورومه للذات بين من اعله لا بيدى قال يا فإن أبا فليقاتل لا بما ذا ولكن يدفعه بالأسف بيدي طب يفرض عمله كده بيدي طب مال لبقى للفقهاء لاحق شيء ما بيش في القصص هذي المال نفروغ خلاص طيب لأنه عزبه الخط طيب هل عليه دي أم لا قولان لأهل الأيل وراجع أنه هضر ماذا مر في الحيث الذي وصفه أخبتم قال فإنما هو اختلفوا فيه هل هو يصوه شيطان أو أنه عمل عمل الشيطان أو أنه عامل عامل الشيطان أن الذي دفعه معنى تحتمل هذا تحتمل هدوة عمله هذا من الشيطان اللي دفعه الشيطان العزه الشيطان ويحتمل على كله والنفس الشيطان ده ما من كلمة تشمل هذه المعاني الثالثة قال حدثنا شايبانك مفرور عربتوا بها فعيدة اتخاذ سطرة نعم صلوا إلى سطرة ترد بصرة تعيلك عرف الشور تمنع من قرر الصلاة سواء قطع الكل أو قطع الجسم تمنع من مرور الشيطان تعيلك على حفاظك على صلاة فالحضرنا شيبان بن فاروق بنه الحابطي ابو شيبه وهو صدوق يا امرئ بالقدر فما معنى ربي بالقدر عند اخيه صاحب الحبطه امرئ بالقدر ولا ربي بالقدر كده وممكن واحد من هنا كده في الاطره ايه روح بالقدر ولا ربي بالقدر في بنطلين اذا رمي بالقدر تبقى. ها؟ لا تقع يعني يعتقد ان الله يخلط الخير والعرض يخلط الشر معنى شرر؟ هذا معنى رمي بالقدر طيب يقول بطول المتجنة طيب واحد فلان يثمد القضر حلو مدح ولا ذم؟ تمام؟ مدح بشكل طب فلان يقول بانقدر مدح ولا ذم؟ ذم ذم زي ده زي رمي من القدر ايه طيب قال حدادنا سليمان بن المغيرة هو القيس مصري بيقولوا القيسيون ايه؟ مصريون والعصيون وفيون العنسيون شاميون شاميون طيب والعيشيون والعي... مصريون برضه المصريون كلنا طيب برضه بركاء اناجوعوها عند الحاكم في معرفه قانون مختلف قال حضتنا ابن هلال يعني حميد ابن هلال ابو نصر العلو. بصر. طقة العالم نصر فقيه عالم قال بينما انا وصاحب الليل نتذاكر حديثا قال ابو صالح السمانه مسموه وكان ابو السمانه ماذا يا محمد شهد ليه, ليه؟ يجلب السمن ويجلب بالذات يجلب ويبيعه يعني بجملة قال انا احذيك ما سمعت من ابي سعيد ورائيته من قال بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يصطره من الناس في أن أصحاب النبي عليه الصلاة يقتدون بنبيهم صلى الله عليه وسلم في اتخاذ السطرة وغيرها قال إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيد أراد أن يستاذ بين يديه يعني أمر ما بين أبي سعيد والسطرة ماذا معنى أنه مخال بالسطرة وقد تكون هذه السطرة جدار وقد تكون سريح معنى قال فدفع فينا حريب أبو سعيد ماشي تماما مع الحديث المنطوق الذي يسوق معه قال فدفع فينا حريب فعل بيها فنظر فلم يزد مساء يعني الشاب نظر هنا مفيش طريق ممر فبنظر هنا مفيش ممر مفيش ممر اللي من هنا بين الصدرة وابي سعيد رضو الله قال فنظر ولم يجد مساغا إلا بين يدي ابي سعيد فعاد عايز يرجع ثان بعدها رضو ابو سعيد فدفع فينا حريف الشد من الدفع في بوله فمثل قائما يعني انتصب قائما انتظر فنال من أبي سعيد ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان ابن الحكم خليف الأمم فشك إليه ما لقى قال ودخل أبو سعيد على مروان مروان بتسكين الراء ولا بتحريك الراء تسكين الراء فقال له مروان ما لك والابن أخيك عرفنا جاء يشكو فقال سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يسكره من الناس قال أحد أن يجتاز بين يديك فليدفع في نحره فإن أباك اللي قاتل هو شيطان يريد أن يبطع صلاتك عرف ففيه التغليب والتشديد والاهم لمن مر بين يدي المصلي ايما انه بين صفه قال الحكم حديثا قال لا يا شيخ تركوا وبعدين سعيد اي لعمر فتحي ها الحكم ده شيخ حسن ترك له سعيد يا مراد سعيد مش كم واحد سعد ابن ملك من الصحابة ثلاث من ومن سعد ابن ابو سعيد ابن ثاني ثالث ولالك سهل بن سعد. سعد بن السعد سهل ابن سعد ابن ملك يلا عندنا صاحبنا اسمك عمر عندك عمر سعد ابن وقاص سعد بن وقاص وسعد بن مالك سعيد و بتاعهم سعد مالك بن سنان الثالث سعد ابن مالك والد سهل سعد اذا ثلاث منو سبب مالك يلا محمد مره ثانيه سيدنا سعد بن وقاص سيدنا سعد بن مالك ما الله طيب إذا الحديد المحيلة قلونا يا قال حدثنا هارون بن عبد الله وهو الحمال البزاق ومحمد بن رافع القشيري النيسى هوري قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن أليف جي عن الضحاق بن عثمان وهو الأسدي قال في الحرم صدوط يهم عن صدقة ابن ياسا وهو الجزر نزيل مكة الجزر عند أخينا آآ من عبد الله الجزر نسبة إلى إيه فيني أين تقع أين تقع قد نصر كباب الحراص مم. ما بين ديز والخراب ما بين دج له والخراب والخراب الله صحيح الجذب زيل مكه في قره عن عبد الله بن عمر. وهو أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل اشته صغير في احد فقبل النبي عليه الصلاه والسلام في الخندق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ده كان أحدهم صلب فلا يدع أحدا يمر بين يديه هذه أحكام السطرة تشمل مكة وغير مكة وكذلك أنت في الحرم المكة والمدني تدفع ما وتقترب من السطرة ولا تدع أحدا يمر فاستطعت إلى ذلك سبيل دائماً أنت في الحرمين تحرم كُن قريباً من جدار كُن قريباً من السارية وابتعد من حمر الناس قبولة والله إمامة الرحمة أو غير ذلك فتندل إذا كان أحدكم صدر عاماً في جميع الولدان فلا يدى أحداً يمر بين يديه فإن أبلى فليقاتل فإن معه الطريق والصرق معلم؟ والصرق إنه ما هو الشيطان في هذا الحديث إنه معه الطريق يعني يدفعه هل أحدثنا ابن إبراهيم؟ من هو؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ جميل ها؟ من هذا ابن إبراهيم؟ محمد <تصفيق> جميل سم هل أخبرناه بكر الحنك؟ يلا عنده عنده واحد أحمد رفاعي حنف مذهباً أم لا قبيلة حنفي مذهباً لا قبيلة بني حنيف قال عددنا الضحاة بن عثمان متى عهدنا به في الإسنة الأول قال عددنا الصدقة بن أصار هو الجدري قال سمعد بن عمر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله لما قال هل هنهي السواء وقوله ونحوه هيدا في النهاية ماذا بمثله عبد الارض وبنحوه عبد معناه قال لما المسلم ضطيف زدا في النهاية قال حدثنا ياحي ابن ياحي ما دع عهدون ابن ياحي في المجلس هذا أو الإثناء قال قرأت على مالك تابع شخصية تابع في الإثناء على الأبي النظر هو سالم ابن ابي اميه المدني طرك الله فيه عن البصري ابن سعيد المدني ايضا العابد ان زيد بن خالد الجهني صحابيا جليل الى ابي جهيم عبد الله ابن الحارث بن الصمه الانصاري النجار ابو جهيم يساله ماذا سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماضي بين الذي يصلي ولا جوهيمه قال رسول الله, الله عليه وسلم لو يعلم المار بين الذي يصلي ماذا عليه دي ده كان يقفان اضع عنه يمر بين يديه المقصود فكان لو يعلم المار بين الذي يصلي فذا عليه من الاثم والوزن لكان أن يضب أربعين ونكرت الأربعون قد تكون أربعين سنة أربعين سهرة أو ميلد من أن يمر بيها دي قال أبو الناطر لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة قال حدثنا عبد الله ابن هاسم ابن حيان العبد أبو عبد الرحمن أبو صفقة صاحب حديث قال حدثنا وكيعا وابن الجراح ابن مليح ابو سفيان عن سفيان ولده ها؟ من سبيان هذا ثولي صاحبكم ابو عبد الله عن سالم ابن ناطر متى عدونا بسالم الليلة قبل بصر قال عن بصر ابن سعيد كذلك عند جيد ابن خالد الجهني عرسل الى ابي جهيم ما اسم ابي جهيم يا اخوة؟ صلى عنصار نجاج وهو غير الصحابي الاخر ايه ابو جامل الذي قال نبي عليه الصلاة والسلام واتني من ابي جامل واما ابو جهم فظن ان سال يضع عصاته الحديد قال ما سمعت النبي عليه الصلاه والسلام يقول وذكر معنا هذا الحديث ماء لا بنول المصلي من السترة اخترا من السطر مش معنى بنول من السترة يكون بينه وبين السترة بضاعه لا او شيء لا ثلاثه اضلاع ما بين قدمين والسطرة وإذا سجد نقدر سطر قال حددنا أبو من إبراهيم الدورة فيه يعني هذا يكون يدعو بيوسف هو ثقة قال حددنا أبو من حاسم وما اسمه يا إخوان عندكم جميع أنت محمد بن علي يا رسال الله قال لي طلب ابنه ابنه ابنه ابن عبد العزيز يوسف ابن ابي هاشم علي صدوق الفقيه قال حدثني ابي ابو حاتم سلمت لي دينار الاصفر ابد قمر اعرض ابو يعني ظهره قوس خارج ابو زب نعم لكنه راع مؤثث عالم فقه قال عن سهل بن سعد أول شيء ابو هشيمه لما ياتي ابو حامد عن سهل وهو ابو حامد سلم بن دين الله لما يأتي أبو حازم عنابي هريرة فهو سلمان مولى عز الأشجاع هننسى ها؟ يوم نوصل إبنة تلالة أمامنا العشد نسيل الأسماء الرجالنا لا مش عايزين ننسى الرجال نذكر الرجال أكثر مما نذكر أسماء الجيران والأطارة رب كما كان العلماء والأئمة يعيشون مع هؤلاء الرجال كأنهم كذا في بيوتهم معهم ربنا يقف إذن من سيفرق لنا الآن أهما بسم الله أبو حازم الثلاث هنفرق منه بزن أبو حازم على بوريب تمام اه نعم طيب ابو عازم عن سلم عن سعد ها سلامه من ايش من دينار العوض اكتب يا شيخ هنا اكتب سير في درجه ال 6 في الحمراء يلا بص ها شيخ مش شيخ واسد انا يلا اكتب يا اكتب ها ابو حازم اتنال في يلا ابو حازم اتنال عاد شيء وعن سالم سعاد سلام يا ابن دينار يلا عند مراد مره ثانيه ها هو عن سهل ابو حازم عن سهل هو ثاني من البناره بس مراد ادي بس ابو حسين انا ما شاء الله بيفرقوا بك ابو حازم ها اه اقرأ الاظهر ان الاظهر كمال وساده تابعين ابو حامد عن عن ليس منهم صديق طيب نرجع ثاني قال عن سهل بن سعد الساعدي فالكان بين مصلى يعني موضع السجود للنبي عليه الصلاه كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممروا الشهر واحد ممكن يفهم ان الشهر تمر كده أو. يعني كده نحن كده فاهمين انو زمان كنا نقرأ الحديث فايفهم ايه شوفوا من الشارع. ممكن توصل لها متر يعني بينه وبين سطرة متر لا هي هي يعني رأسها كده ورجلها كده. كده كده, كده. مش يكون تلك كده ورأس كده وراجل من هناك يفهمش كده فهموه لك الله خير هاي قال وبين الجدار ومر الشاك تكزعت مر قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم من الذي قال حدثنا إسحاق ابن عز أبن عند خلال إسحاق الكبيرة لإيمان مسلم حسن مرش الله قال أبو محمد ابن المثالن أبو موسى العنز ولا تصب زمنا والله ذو لقيم مشايخ قال اصحاب اخبرنا يلا يا اخوان اصحاب ملازمه الله اخبرنا من سيعرب العرابي صعب شويه حساب العج ها اصحاب ملازمه الله اخبرنا يلا يعرض أي بها إصحاق ملازمة لأهو أخبرنا تنقف لي هذا الأخبر احنا عندنا نساءت إصحاق ملازمة هذا الشيخ نبتح شوي شوي يالله ها نكمل التجرب إصحاق ملازمة ها الشاهد ملازمه الاخبره وملازمه الخبر ها وله جرم مجرور متعلق بملازمه ملازمه له اخبرنا عايزين بقى من واحد نحوي بسيط لا عندي الشيخ محمد عبد التواب واحد نحوي كده نحوي من زمان نحو كح مش نحو كح انتوا زي من الاصل هنا اخبرنا قال ان وفاة اخبرنا بقى صح يبقى عايزينها برده الايه الاخير اخبرنا ها ايه بس اخبرنا اهو بيقول بيسولف فصصص وبعدين بيقول ايه اقتنان فوده طيب خبر الفعل والفاعل والنهي طيب عايزين اخبارنا في داخلنا ان دفن على لا اخبارنا دي كيفها اعضاء ملازمته لا نقدر نقدم وقفه اه تقدر المنظر تعال يعني الان اصحاب جابوا ابتدى فخبره جملته عايز تعلم انت وكده ثاني وبعدين لو خبر فيرجونا المبتدا اللي كان خبر مبتدا اول احسابه اصار لكن ياسر محمد عطار من باب النكات الاسناديه هل صحيح اصحاب دائما ومجازبه الاظمى طب ما انا اشوفه في صحيح البخاري واقول حتى فهم لا لا كده في صحيح البخاري واماك الثاني أحسن منكم إذن كلام الحفر بن حضر إسحاط ملازمة لأخبرنا في الغارة المجيب مرحب الله قال والله ابن المثنى قال إسحاط إيه أخبرنا وقال ابن المثنى إيه حدثنا محمد ابن مسعدة وهو التميم أبو سعيد بسر عن يزين يعني ابن أبي عبير عن سلمة وهو ابن الأكوع كنيته ماذا لو عرفتم ابو اياس وكان يسارع الخير يسارع الخير يسابق الخير كان اذا مشى حذاء الخير يسبقه هذا فضل من يشاء يعني شوف ما يأخذها كمتين في الساعة ولذلك استنقى إبن النبي عليه الصلاة والسلام من أين المشركين لما أخذوها واستلبوها فقالا عن سلمة وكان يقول خدوا أنا ابن الأكوة عبد الوراق واليوم يوم, يوم رضع قال أنهم كانت على موضع مكان المصر يعني في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يصنف هذا مكان يسبح فيه أول شيء منهي للنسان أن يستضي المكان في المسجد للسلاطة معناه إلا إذا كانت له فضيلة مثل هذا الموضع مثل هذا الحديث أنه كان يتحلى موضع مكان مصحف يسبح فيه يسبح أن يصل الناخلها. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تحلى ذلك المكان وكان بين المنبر والقبلة قدر المضر الشام المنبر ممبر رسول الله عليه الصلاة والسلام والطلع الجدار الجدار القبلة ما كانش في مسجد صلى الله عليه وسلم محرار كما هو معروف في الأيام هذه قدر ممر الشاة إنما كان في الجدار عصر عود يدل أن هذا الجدار قال قدر ممر الشاة قال حددنا محمد من المثنة أو حددنا محمد من أبو موسيقى نحن العنس قال حدثنا مكين رضي إبراهيم فراهيد الأزبي قال يزيد هو من أبي عبيد قال كان سلمة يتحرى الصلاة عند الإسطوان الإسطوان الذي عند المصحف العمور والسريح وكذلو يا أبا مسلم أبو ياسو أبو مصر أراك تتحرى الصلاة عندها لمسكوان قال رايد النبي عليه الصلاة والسلام تتحرى الصلاة عندها <تصفيق> ما متضرب على ما يصنر المصلي المربس من السطرة وليس المربس ستر العورة من الملابس فالعداد الله وكر بن أبي شايفة الكوفي صحيح المصنف في طبقته اربعه من بن محمد هذا واحد اول شيء ابو بكر المنشي عبد الله بن محمد العرش الكوفي الاربعه الاخرون ابو بكر هذا الاسود ايذ اي عبد الله بن محمد الاسود الجعفي عبد الله بن محمد المسنبي الجعفي اما النفيلين النفيلين ما يذكرهم عند عمر الله الذي لا يكتب لو كتبته عبد الله الله. معك جزء من فيه كان اولى بسم الله, الله, الله ما ذهبنا عند الايك عن عبد, عبد, عبد, عبد, عبد الله بن محمد بن الكوفي عبد الله ابن محمد عبد الله بن محمد فينا اشبه عبد الله بن محمد الحساب الاسود الله محمد بن خيثم هل تستطيع ان تذكرهم لنا عبد الله يلا يا عمر سيبه عبد الله بن عبد الاسود لا تعتمد دائما على ايش ليس فينا ابو زرعه ولا ابو حاتم الرازي كان ابو زرعه اللي دخل سوق الحدادين نسدوله ليه عشان ما تخبطش حاجه تخبط على المطار عبد الله ابن علي قول يا شفيل ابو سرعه نستعين على حيطه من الجدار الله ابن ما اسم احسن فهم و ها. شاء الله يكون باق خلاص اكتب فيه يلا عند عبد الله هل. عبد الله محمد بن شيبه عبد الله بن محمد بن علي عبد الله بن شيبه محمد بن سنان طارق ما شاء الله قال سويت نظيفكم في هذا حديث من من يكن او بقض من الشيبه طيب قال حدثنا اسماعيل بن علي ماكم يكن فكنت يا سبحان الله ابو بيش تبوها قيلة عبدالله معك كرطاس ها طيب ابو بيش اسماعيل ابن عليا ابن نقسم ابن عليا ها قال وحدثني زهير بن حر. ابو خيثمة الاسم قال حدثني اسماعيل ابن اللهي عن يونس ابن يزيز ايه عن حميد ابن هلان وقد مضى معنا عن عبادة بن الصمت وهو أبو الوليد الصحابي الجليل أحد من 12 من الأنصار مات في بلاد فلسقين الشام عن أبي ذر وهو ماذا طيب عفو عبد الله بن الصمت ليس هو الصحابي الذر عن أبي ذر وهو جند من جناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يسطره إذا كان بين يديه مثل أخرة تبضح عربنا أخرة تبضح ما أمين؟ ها؟ في السند المسلم كده يكون ها؟ ولا الراكب إذا ركبا ناطع إذا ركبتم مثلا الحمار ما بيش إذا ركبت المخيل ما بيش عليها البغي ما بي عليها معنى؟ كيف سؤال وليك؟ الراحلة معروف شوفوا الكرسي دانوه مسنى اطلت فارغة الشيء سيئ أنا متضر هذا سؤالك بس هاتو فارغة المسنى دانوه زي مسنى بالكرسي بيشن الإنسان وراكب على النقر ظهر عليه طوله وضرع كده عود من خشب. مبريل مهيئ معد أسنو الإنسان يستدهر عليه قال مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود الصواب في هذا الحديث وفي معناه وفقه أنه على ظاهره أنه على ظاهره معنا يا وكون عائشة نظر الله كانت تكون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي معترضة اعتراض الجهازة يختلف عن المرور المرور شيء وكونها مستقرة شيء آخر كذلك الحمار إذا مريق الصلاة ومن العلماء نسيما الحنابلة ذكروا هذا في مقلاط الصلاة ولا دليل بصرف هذا عن ظهره صحي جمهير أن معنى هذا القطع هو نقص الأسر فدهابوا الخشوع لكن لا دليل ومدهب عيشة رضي على أن المرأة لا تقفع الصلاة سأمرت او اعترضت او كده الى كده اما الحمار والكلب عندها يخلط المسألة فيها مذاهب الصواء ان هذا الحديث يحمل على الضيب ومعناه ان العدد. اذا مر احد هؤلاء التلاثة فان المر يستعني صلاةه من زديد هذا هو الصحيح فذكر هذا الشيخ بن أحليم رحمه الله كما في الشرح الممت وذكره من سوقهم في مبطلات صلاة بما تبطل الصلاة فذكروا هذا منها فإنه يقطع صلاطه الحمار والمرأة المرأة المرأة الحائط أي بلغت سن البحر والكلب الأسفل عل إلى ذلك بأن الكلب الأسفل الشيطان قلت يا أبا الضر من الذي قال يا أبا عبد الله بن الصف ما بالكلب الأسفل الكلب من الكلب الأحبار من الكلب الأسفل قال يا ابن أخي الله صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي كلمة يعني خطاب منه الاحترام والتوقير والملاطف لا ينزمش عنه في الناس كذلك بإذن ما تقول لواحد يا عمي لنبغ احترام والتوقير والإجلال قال يا ابن أخي سألت الرسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألت وقال الكلب الأسود شيط قال حدثنا شايبان بن فضرو متى عدونا به الليل قال حدثنا سليمان بن مغيرة متى به أيضا ليلة مربعا حاطى دو حدثنا محمد بن المثلن ما معنى هذا عند أخينا أحمد وديك فيها ثلاثة معاني تحويل ها؟ وهي كمان ها؟ مكلمة صح وحديث آخر طيب ما هي من هذا الاختصار عند أخينا ثالث موسي ها ها اتصال الورق والمداد والورق المداد عايز مين مداد جميل قال وحدد لنا اسحاق ابن ابراهيم رجعنا له ثاني ولا ما هو صاحبنا بتاع هو هو الامام الخلطا صلاه افضلنا بن جرير لو عرفته وهو ابن ابن حاسم ابن زيل ابو عبد الله الازل البصري إقر. قال حدثنا ابي جليل ابن حاسم قال وحدثنا اسحاب ايضا قال اخبرنا المعتمر ابن سليمان قال سمعت السلم ابن ابي الزيان وهو ثقة قليل الحديث بصر ها قال يوسف بن محمد ووثقه المعيني فلهجته زياد البكائي وقوا العامري البكائي صدوق ف عن عاصم الأحول عاصم بن سليمان كل هؤلاء عن حميد بن هلال بإسناد يونس كنحو حديثي مسألة ايه يقطع الصلاة المرء والحمر والكلب قال وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم رجال ثاني قال حدثنا المخزومي ما نقول قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد قال حدثنا عبيد الله وابن عبد الله وابن الأصامة قال عزدنا يزيد بن العصام عن وغير الضقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبطع الصلاة المرأة والحنار والكلب وبطي ذلك عقب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحمة مؤخرة أو مؤخرة أكثر للعوايات أشكيلا مؤخرة بضم المينة الميم والتسكين الواقع قال باب الاعتراض بين يدي المصر قال حدث او بكر ابن ابي سيد وعبر الناقل من هو؟ احسن قالوا زهير ابن عرب الثالث ابو خيثمة ابن الثالث حدثنا زكيان ابن عيين عن الزهري عن عروة عن عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل وأنا معطارضة بينه وبين الطبلة اعتراض الجنازة دي. لا بأس الاستقرار لمرأة أمام المصدر أما المرور هو الذي جاء نصه في الحديث فلحدثنا ومكرنا بشيء فلحدثنا وفيع عنه شام وكع ابن من من زراح ابن عن نشام وابن عورب عن أبي عن عشق قالت كان نبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الله من الليل كلها وأنا معطلضة بين وبين القبلة فإذا أراد أن يتر أي قضني فأوترت أي غمزها في رجلها فكفته الهناء والله قال حدثني عمرو بن علي والكلاش قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبه من حجاج بن الورد العكلي عن ابو بكر بن حفص عن عروه ابن الزبير قال قال معيش ما يقطع الصلاه الا ما كل المراه والحمار وقالت ان المراه دابه سوء هذا يعني حكمه على رضى وهي فطيها بحق فقد رأيتم بين ايدي رسول الله عليه الصلاة والسلام معتريضة كاعتراض الجنة إنما في حديث مرور المرء وهو يصليه طالح الزجد عمره الناض عمره ممالي أفضل سعيد الأشد عندي الشيخ محمد عبدوح أبو سعيد الأشد أبو أسلمت؟ نرنة انا عندك شفت ابو سعيد اشعث عبد الله بن سعيد المصاح الله بن قال حدثنا حفص ابن غيا قال حدثنا حاقه لو حدثنا والله ضله قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش ما اسم الاعمش لقدى في الزاويه اه سليمان بن هران ابو حفله وكان رحمه الله تعالى من حفاظ الكوفة ومتقنين في الحديث كان ثبتاً في الحديث ضعيفاً في القراءة وله تفردات في القراءة ينتفع بهذه التفردات في بل تفسير أما في اعتماد فلا وكانت في دمامه وكان يقول لأولا الحديث لقدرني الناس ما بصوا في وجهة في وجهة ما بصوا في وجهة رح ما خللونه لأولا الحديث لقدرني الناس كان يارد عليه حفاظ الكبار أفتقاد الأثبات يأخذون منه وكان يكرمهم تخرج كل معين من طعام في ذات مرة أعطاهم الطعام أكلوه طعام البيت أكلوه البيئ الأهل الأولاد نساء أكلوه ما عجبه إلا على فتاب الغنم الشاب قال يالله أكلتوا أكل بيتك خذوا باهي جربوا شوف معنا يقوم وكان له كلب هذا الكلب أنبح من يقترب من الفيت فماذا الكلب فقال لهم ماذا الذي كان أقوم بمعروف نعم وكان له ولد فقيل له لهذا الولد إذا بشتري ليه حبلك من السوق قال في طول كم قال طول مثل ذراع كده قال في كم قال في عرض مصيبة فيه <تصفيق> يعني الحبل ما عرض معنا ينعرض هذه مشكلة فليبتلى المحدد في هذا كثير يخبر فنسأل الله عبر الله بس الله يصبح عبدالله نعمش كان رقب المصطفى لسكر لو خرج من السماء ما يكني نعم نعم بس اهل سوق كان شعبه يقول حدد النعمش وهو البص شعبه في المد شعبه هو اليمان لما لما واحد خلاص عليه امسك عليه كل حداته الأعمش والمصحر فيعتز جدا الشيخي الأعمش معينه كان ايه؟ يعني يشد عليه وكان في الأعمش كان مخيلة في كان فيه إزعارة فيه غلبة على طلاب المشيخي أحيانا وكان عسرا يعني نقول له أعطينا عسرة حديثة بالكأب لو أعطاك نصف حديثة كان عاسر قال اغاني كان عاسر ربما تغذر لكن مع ذلك اخو كان الاغنياء يحضروا مجلسه والفقراء يحضروا مجلسه وكان يقولوا ما رأينا الاغنياء احطر منهم من مجلس العمش لا يبال غني بن الملك ابن الامير ابن خليم ما علي هذا النبي عليه الصلاة والسلام فلا يفر ولا بقى بقى بقى بقى بقى من هؤلاء مع ذلك ربما ينفس الفروة بطلها من برها مجلوب لكن الإمام ما ينبقى اللي يشوف شوف شو من عند الأبطاء ولا من عند أفلال ولا من أهم التجاري ولا في ما ينبقى أي شوف شوف أي نعلي يمش أي فروة المهم من حديث النبي على السلام او الاعمش هل بيننا وبينه ناسا بيا اخوة هل عملنا بالتزارات بانه وبينه شركة هل يشلل عينه ومع ذلك نحبه في الله او بينه وبينه مسافة شازعة في السنوات مسافة زمنية بعيدة ذلك نعم نحبه في الله. ليه؟ قام لدين الله وعاشا لدين الله كان في امكان وليه في العمل ده والشغل ده يروح يتاجر يفتح فقاره عشان يأكل منها ممكن لكن مع ذلك عاش بدين الله ولذلك خلد الله ذكره واكد المحدثين المخلصين الصادقين يبقى ذكره سيادة محمد عبدالله يلا بسم الله أدن مكة إن شاء الله تهل <تصفيق> الله اكبر الله اكبر الله اكبر محمد الله اشهد ان لا هنا سؤال يقول اذا كان الاعمش عشر في الحديث اليس جدي يحمل عنه ليس في هذا حمل علم لان الاعمش حدث من الحديث ورقم وراي والامام ابن عاصم ولكنه ذهب اقوال الاقوال اخذ ورقه فلما جه انت الان فوج جاي من قبل الشافعي اخذ الاعمش اخذ ما عنده فالدور مشي فيهم فوج من الضراب برضه عايز يثبت حديثه وهما اللي جايين دول مش عارفين ان كان الاعمش ناس فينشر الاعمش ناس ولا ناس ولا ناس ولا غاز يصيبوا الضجر لا ينشط فيمل الاعمش اللي عطاه البدل بالتحديد معنى فالمحدد يصيبه الضجر احيانا في كثرة الوافدين عليه دول مشوا الجاغر ولا مشوا الجاغر ولا مشوا الجاغر ما دام نفس الحبيب لا ينصر دائما دائما ان يحدثون احاديث فليس فيها كثمان في عند وايضا ليس الامس وحده وفي الكوفة هناك محدثون قدر في الكوفة في زمان اعمس وعندهم ناس احاديث او تزيد قليل او تنفس قليل فليس في هذا كثمان فاذا لم ينصر في هذا المجلس نصرطه في مجال صفر برك تقول اذا كنت تصلي ومرت اومي او اختي هل عيد سواء نعم بموجب الحديث في الصلاه يقطع الصلاه المرض والحمى والحمى لغير هذا <تصفيق> لو قال الشيخ <تصفيق> انا مش هعرف الشيخ ده نقول قيلنا بالحديث بما بلغ ربنا نسام بلغ كده سلام عليكم اه احنا كنا تمناعه عاما لكن هل يبطلع الصلاة ؟ اكيد طيب اللي عنده سؤال اكتبه اللي عنده اقراض اكتبه اللي بسم الله امتن بس يقول بخصوص حلق الشارق ورواية حلق الشارق في الحقيقة الاحاديث لمسألة قص الشارق الاكثر فيها افاض والحال الخليلي فيها مساله الجز والاستقصاء قليل انا بالنسبه لي افضل ان اقصره لكن احيانا عايز اضلمه واخليه مفازيله كله يعني لما يجي واحد يشوفني كده يعرف ان انا جده صلى الله عليه وسلم معرفتش فزلت خلاص عرفته ولا انا يعني كما بالحديث إن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمغيرة إن شعبه يعني أقصه لك على السوال قص الله على السوال يعني كانت يعديله على السوال معنى يقول العاديث بها قص الشوارب نحو الشوارب معنى وفي بعضها جز الشوارب وأكثر العلماء على أمر القص والحرف درجة وقت ومن رأى الاستئصار والجز والحرف يقول لان بعض العيب متقدم لو ساله ممكن مش عارف صاحبي السؤال ده من وين ممكن يسال بانت لسانه مش واضح الكلمات راحت لا صر خالص ليش انزل لك انت ما سمحتش انزل غيرك بالراخ خيط الراخ الراحه ده كانت في مقدمه وخله صغيره كده شيء لو عقله مش بيستمسك فيها كده ولا طلب فيها حاجه ما انت ما فكرتش اليم اللي هذه المشكله نقول لك المقدمة صغيرة اللي عاوز ذكرنا كده المقدمه الصغيره اللي عارفه بتشتغل بالكهربا معروف انما المؤخره كبير ضلاع او دول الروس راجل واحد خلاص انا بسالك خلاص او في عنك شخصي في أسئلة منها العلم العاصر يقولون هناك فرح التغير والاختلاف في الحديث وجوايا عنه التغير يا إخوة أقل من الاختلاف. أقل من الاختلاف وأدنى من الاختلاف الاختلاف بسبب الخلف لا تصير الشفس إنما قد يقع التغير من الفقار معلاء لكن في ايضا تغير بمعنى انه تغير من اعلى الدرجات الى ما دونها ولا ينزل من درجة الاحتجاج والثقة يعني واحد حفظه في اعلى الدرجات ينزل شيئا ما حديثه ملازال صحيح حديثه ملازال حسن لبأس التغير الشيء والاختلاص شمع عرفنا؟ وكان الكوثرى بيرمي هشام بن عمرو في الزبيد مابيش في الخرف ولا اضطراب ورمى انا كذلك في الصحابه الجدد فدارت اصيبه في مصعب عبد الله الله يشرق معنا بايش بالمعلم بكتاب التنج نك بالحط وبعدين معلمي الراجل عجيبة في الحرب في التحطير في القواعد في علوم الحديث في الرجال في التراجب كأنه نفس من زمان كده الضرقطني ومن أبي حاتم وأبي حاتم نفس كده نفس المحفظين القدام عن أخوان مسك الكوتاري ما ترك له شريدة ولا واردة مع الاحترام الأذم أذب جنب بدون أي مواطرات ولا سباب ولا ولا يعرفه وليس من الأسلوب المعلمة لكن التنكيل ما عندهش التنكيل إذا لابد يتوفر بدلا من يشتري رصيد 25 و 50 والمحمول التنكيل أولا أربع أجزاء التنكيل معروفة يتكلم بالقواعد قسم القواعد كده وقسم في تراجب الرجال وقسم الثالث وفقية والقسم الرابع في العقائد العقائد اللي خلف فيها الأحداث جمهور في أهل السنة والفقهيات كذا إذن عندنا كم تنكيل كان بالقسم أضع القواعد قواعد في علوم جانبها التعديد قواعد في الحديد علوم الحديد المصطلح والتراجب اللي أخطأ فيها وخرب فيها التوثن عرفتم وكان المعلم يقول المعلمة هذا في بلاد اليمن لأن عثمه قرية مشهورة إلى الآن في بلاد اليمن وكان مديرا على دائرة المعارف العثمانية بالهند الإمام المعلم فكان واسعا اضطراع كان هو مدير ومشرك على هذه الدائرة دائرة المعارف العثمانية في بلاد اليمن كان مقرب بلاد اليمن. مخطوطات الحديث، مخطوطات النجال، مخطوطات الفكر، العقائد الى حفظ فكان الكودار يرمي بعض رواب الاختلاق فجلنا فرق انه تغير شيئاً بعد وبين, وبين اختلط، اختلط بكثير شئ ومن الناس من اختلطوا ولم يضر اختلاطوا مثل من عبدالوهاب ابن عبدالمجين الطق حجبته وإمنته عندما بدأ يخارف قبل أن يموت في سنتين ثلاثة يمسكوه في البطول في البيت معاش يخرج يتكلم ويحدث لأنه معتاد ليجمع الطلاب وحدث الأخبار فلما جلوا الخارف هذا مسكوه في البيت فلم يحدث فلم يضم اختباطه أحد حرب فإذا من أخذ منه أخذ في, في السلامة أخذ في السلامة ولم يضرب الطلاح إذن هناك فرق بين التغير والأهد وليق والأه والأه الطلاح يقول لنا سؤال قول الحضر محضر مرة معنا يحوث ونحن نتكلم في البعث الحديث الحديث في النوع الموضوع الحديث الموضوع أقول قول الحرب بن عزر الحكم على الحديث الوضع إنه مرطاريخ الضمي الغالب لا يوجد طرق خلال الحرب بن كلام صحيح هدطية لا قبار عليها يعلم أنه قد يصدق الكذوب أليس كهذا المقالة قد يصدق الكذوب من الحرب 200 دولار لأن الكذوب قوله مرتب والآن النبي عليه السلام خالد الشيطان الصدقاته هو كذوب وأقول بالآب فإذا جاء قرينا إذا جاء دليل يبين أن هذا, أن هذا حديث ذو الأصلي طب هذا الحديث ولا منظر بأنه موضوع إنما يحكم العالم الحافظ على الحديث بأنه موضوع فهذا لا فربما يحكم عليه الغير بأنه موضوع وبكرة ولا بعده يبحث يطلع له يجد له أصلا إنما حكم الله بأنه موضوع ليه بغلب ظلم اجتهاده فيما ظهر لهم فيما ظهر لهم فلا على كلمة الحوض المحاسم يقول قصة كثابت ابن موسى الجاد مع الشريك الطابع الشريك عبد الله القض النفع في حديث عن كثرة الصلاة بالليل حسن أوجه بالنهار هل يعجب هذا من قبيل الموضوع؟ بلا من جهة يعجب من قبيل الموضوع لأنه لم يقوله النبي عليه الصلاة والسلام ومن الناس من في الأحاديث المربوعة المنصوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا صح من هذه ناحية موضوع ومن ناحية أخرى ومضرب لأن الحافظ أو ثابت من المسلعاب كان يحدد من الإسلام. ولسه السوق المتل فدخل شريك فرأى وجهه المضيع فقال هذه المقر فمن وجهه وزاوية يكون هذا موضوعا ومن زاوية البطراء يكون مدرجا لا تسعى منه وهناك العلماء الحديث الحديث في مصطلح الحديث وعلم الحديث مثالوا به في المدرج ومثالوا به في المرضوء ولا بأس بأس يقول لفظة الوردونان من الرأس إنما هي مرادة من قول أن يمامه قالوا بعضه وعوات هذا الحديث كحمد النساء أرجل وسليمان ابن بلادي هذا استهاج من الضرقطني لكن كثرة الطرق تعضب وتؤيد أنه مرفوع من قول النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى يوم الجمعة أربعة رحلة يقرأ في كل ركعة كل وضع خمسين مرة فتلك بئتين إلا راه الله وقعده من الجنة ما يصح لها لي معناه ما هذا داخل في جملة ما تكلمنا مجازفات كثيرة ما السبب في أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي الوتر غمزة عائشة رضي العالم السبب المكان ضيق ضيق للحجرة ضيق المكان طيب ماذا لو صلى الإمام في منتصف المدين فالكلة المصدين لو صلب في المسجد يتخذ صفر لا بس لكن يجعل أمامهم السرين إما, إما عصر مكبر إما كرسي إما أي صفر يتفق هذا من المعيد عند الأئمة يصلون في وسط المسجد وأمامه بين الجدار ما في صفرها لا يتتذي الصفر وهذه السنة يطيم السنة هل يجوز دو قلنا أن الأعمش مصحف يمشي على الطب جلزة هذا لا بأس لا بأس التعبير إذا عليت حفظه تصدقه وإتقانه لا بأس بهذا إذا عليت هذا المعين أما تعني أوراق كم لا لا بهذا الشعر هل وفقني سؤالي يا اخوان اني استاذنكم واني وقفت سبحان الله والحمد لله والصلاه والسلام